الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطوه ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زيننا السماوات الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير ولي الذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبأس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهقا وهي تفور تكاد تميز من الغيض كلما ألقى فيها فوج سألوهم سألوهم خزنتها لم يأتيكم نذير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 ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذنولا فامشوا في مناكبها وكنوا من رزقه وإليه النشور آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور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 قل رايتهم إن أهلكني الله وَمَمَعِي أورحمنا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عذابٍ أليم قل هو رحمن وآمنا به وعليه توكلنا فَسَتَعْلَمُونَ مَن هُوَ فِي ظَلَالٍ مُبِينٍ قُلْ أَرَائِتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاءُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٌ نُون والقلم وما يسطون ما أنت بنعمة ربك بمجنون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 وَالدُّؤُ لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ حَنَّاذٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ أَن كَانَ دَامِلاً وَبَنِينٍ إذا تثلا عليه آياتنا قانا سأطير الأولين سنسمو على الخرطوم إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا إذ أقسموا إذا أقسموا لا يصرمونا مصبحين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 فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنا اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون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 أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ إِنَّ لَكُمْ فِي لَمَا تَخَيَّرُونَ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 لولا أن تداركوا نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر لا يوزن يقونك بابصارهم لمما سمعوا الذكر ويقولون انه لمجنون وما هو الا ذاكر للعالمين ان حقت من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 فإذا نفق في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ وهي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 إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية أطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية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 لا يأكلون إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليل ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منو باليمين ثم لقطعنا منه الوتين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 في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماو كالمهل وتكون الجبال كالعه ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم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 والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيط مع كل أمرين منهم أن يدخل جنة نعيم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 فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم تراكم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون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 وإني كلما دعوتهم لتعفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصردو واستكبروا استكبرا ثم إني دعوتهم جهرا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 والله ان بدكم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا والله جعلنا لكم الارض بساطا لتسلكوا منها سبلا في قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزدوا ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فودخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا